Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu biha أَنْتَ حُلُمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ وَهُوَ ذِو وَالٍ وَمَا نُنَزِّلُكُمْ ذِكْرٌ لِتَقُولُوا إِنَّ سَنَفِيكَ بِ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا لَهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَ طَحْمًا قَبَ بَنْتُ فكرًا قَبَضْتُ أَوْ إِقْعَامُ نَفْسِي يَوْمًا مِنْذُ مَا 20 يَتِي مَنْ ذَا مَا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 صوف الصبر وتواء صوف المرحمة أولئك أصحاب